Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salimu wa salimu ala hachereq al-anbiya. Wa imam al-mursaleen, nabiyehna, wa kawidina, wa kura ta'imina Muhammad bin Abdullah. Wa alaykum wa ala alihi al-tayyidin wa ashabihi al-gurl-imu amin. Abdao salati wa tumtasin. Merhaba bikum wa rahimahil keramu. Wa alhamdulillah wa jalla wa ala narih asr'a hada niqarah. Ma'atum wa asal Allah s.a.w. An yajamna wa iyaat wa mbalakina. Ailama ajunna wa an yurkutan جارة العادة من تلقى الدورات الخاصة في الخطابة ليس خلال ساعة واحدة ولا يعني ولا قريب من هذا الوقت أيضا بل هي تمتد إلى ثلاثة أيام لأن يكون فيها غالبا يعني تدريب ورش عمل وما شابه ذلك لكن الأخو الطلبه أن يكون كام مختصرا حول ما يتعلق بالخطابة وعن وبالتالي نستطيع أن نسميها إشارات لذلك أنا العادة بقدمها يكون معي عرض بور روينت قرابة مئة شريحة لكن لما كان الوقت يعني عصروه عصرا صار استعراض مئة شريحة يعني أمر مستحيلا خلال يعني ساعة ربع تقريبا أو ما قاربها لأنني عندي محاضرة إلا بصلاة الضرر وصلاة الضرر كم بقي عليها ساعة ساعة, ساعة. Atau sahaja rasulullah punya hadis. Masjid yang lain. Kedua, saya nak sampaikan kepada anda sesuatu yang disebut sebagai isyarat, yang berkaitan dengan hukum. Saya juga ada seorang pakar yang ada di sana, Dr Muhammad Abdallah, yang merupakan salah seorang ahli hadis di sana. Ada beberapa hadis yang disebutkan sebagai isyarat. Jika anda bertanya kepada saya tentang empat atau lima hadis, saya akan memberitahu anda tentang empat atau lima انا ساورتي في صراحه تتعلق بالخطاب بالعلم على زج ان ان ينفع بذلك عندي الخطاب طبعا تعلمت من وقت طويل له انا في طريقه رسمي يعني اخذ كل جمعه منذ يعني ايوه انا الواحد و 1411 انا ابغى اجيبها بالميلادي 411 يعني قبل قبل 122 سنه 91 تقريبا ويعني أول خطبة أنا سأعطيكم مقدمة بس عن يعني شيء من نصح التعبير تاريخ الخطابي أول خطبة ألقيتها كنت <تصفيق> في عمري 15 أو 16 سنة وكنت ذلك الحين في أواخر متوسطة أو أواء التانوية الخطابة هي أقدم علم في التاريخ وكانت موجودة أيضا عند العرب في القديم موجودة أيضا عند الرومان فمن أشهر خطبة مثلا أرستو، إتراثون وغيرهم وكانوا متبكرين في الخطابة وكانوا يتجاهلون فيها بمعنى أنهم كانوا يتنافسون في إلقائها وكلما كان الإنسان متحددا أكثر صارت قيمته تزداد كما قال لسان الفتى نسف ونسف فؤاده فلن يبقى إلا صورة اللحم والدن فإذا كان الإنسان تمكن من انطلاق اللسان والخطابة براشح أن تأثيره يكون أعلى وأحسن. كل الناس يحتاجون إلى طريقة لسمو القتال. سواء الذي سيعه الناس يحتاج إلى أسلوب جيد في باء والقتال. الذي سيمارس التسويد يحتاج إلى أسلوب جيد في باء والقتال أيضا. الشخص الذي سيمارس المحاماة أيضا ينبغي أن يكون عنده أسلوب في القتال. الشخص الذي سيمارس الإصلاح بين الناس أيضاً لا بد يكون عنده أسلوب الخطابة الشخص الذي سيمارس الإرشاد السياحي لا بد يكون عنده أسلوب الخطابة واللي يملؤ الناس منه إذا كانوا واقفاً معهم وحتى لو مرهوا بأحسن المواقع السياحية وأحسن الآثار لكنه ما أحسن عرضها بأسلوب مناسب فإنه لن يوقف في جد الناس إليه سيأمل الناس يقول هذا البلد ما في شيء منه لكن يستطيع أن يعمل من الحب القبة باسلوبه وبكلامه وبجملة عبارة منذ الأقل سنة لذلك حتى اليوم بيننا تجد أنك ربما تقول لأصحاب معك وأنت جالس معهم تقول إذا ما عاد كلان لنا طرفة مضحكة جدا واليوم يعني أنسكنا وطولنا بشدة البحراء فيكون طيب الله عبدنا هذه الطرفة هذه النبتة أو حكنا فتقولوا ورأتنا وممكن ما تجدون ساكتين ما أحد لهم فتقول أنت بعد ذلك معتجراً أي هو أسلوباً أحسن مني لو سمعتها بأسلوباً لضحكتني أليس كلمة؟ يعني إلقاؤه وضريقة كلامه أجمل من ضريقة كلامي وإلقاؤه وبالتالي هو أضحكنا بممارسته الحسنة للإلقاء الملوك في السابق كان كل واحد له خطيء وكل واحد له ملقي إذا أراد أن يتحدث مع الناس أمره وأن يتكلم معهم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام كان من أحسن وأفوال خطبة ومع ذلك كان عنده بعض الصحابين من كلمهم عليه الصلاة والسلام بالإلقاء بل كلما كان الإسان أكثر انطلاقا رفع شخمه هناك نبي من الأنبياء جعله الله تعالى نبيا لسبب واحد وهو قوة إلقاء من هو؟ مصعيب هاروم أنا أقول ليس النبي الذي هو خطيب لا أقول الذي جعل نبيا لأجل خطابة هذا نبي الله تعالى هاروم لما أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام قال موسى وأقل هاروم هو أحصف مني لسانا فحروا الصوت أجل الله قال موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاو أن يكذب قال وصل شد عرضك بأخيك ونجعل لكما سلطانا إلى آخره وصلوا إلى فرعون بدأ فرعون يستهزئ بموسى عليه السلام لم يستطع أن يستهزئ بجسد لأن موسى كان ضد يعني كان قوير الجسد. لم يستطع أن يستهزئ بشكله يتنقص لأن موسى كان شكله أيضا حسن عادي يعني ما في شيء يتنقص إنما عمد فرعون إلى أن يستهزئ في إلقاء موسى طريقة الكلام فجعل في العون يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهيد ولا يكاد يبين يعني يقول شبه أنت كلامه ما هو آخر بخلاف أخيه هاروم فكلما كان الإنسان يا جماعة أقدر على الإلقاء الحسن الجيد استطاع أن يأسر قلوب الناس حتى في حديثك مع الآخرين أنا لا أتكلم اليوم عن الخطابة فقط أنا أتكلم عن فنون الحديث والكلام عموما. لأن موجود معي عدد من الأفواق هم يعني من رجال الأعمال وهم من الشباب الذين ليسوا وطبعا موجود معي عدد من الأخوات أيضا وهي ما أظنها يوم الأيام تصعد وتخطب الجمعة يعني ما خطرت في النظام السابق وتخطب يعني الآن ف وبالتالي هن لا يستبدل لو تكلمت عن الخطاب فأنا سأتكلم عن فنون الحديث بوجه عام وكيف يكون الحديثه يعني جذاب من عندما يتكلم الإنسان معه فإذا كان الإنسان ملقي مرقان حسنا استطاع أن يستفيد عدة أمه منها أنه يستطيع أن يجذب الناس إليه في يعني طريقة كلام أنا لما أتكلم مع قلالي مثلاً لي وأنا أدرسه في التنوية في الجامعة في أي مكان إذا كان أسلوبي حسنا استطاع أنه يجلب إذا كان الأسلوب غير حسن وغير جدا لن ينجلب أحد معي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول من قال للناس أنصتوا وهم يتحدثون فقد ألغى على نفسه بمعنى الذي يأتي للناس وهم مشغولون بقضية معينة يتحدثون عنها ثم يقول لهم أنصتوا إليه أنا سأبقي عليكم كراما لن ينصت إليه لأحد لأن ألغى على نفسه جعل, جعل الناس لا يرتفتوا إليه لأنهم قضع عليهم حديثا مهما عندهم لكن يا جماعة لما يكون هو عنده مسلوب أصلا فيه الدخول إليهم واستنصاتهم من غير ما يطلب منهم ذلك هذا بلا شك أنه ضدور هذا أمر الأمر الثاني حتى في حديثي يأتي مع أبنائي لما تحدث مع أولادي وريد أن أحيار نصار لا, لا أرغب في أني وأنا أتكلم الولد يعني طرق عصار أقول له يعني يلتبت يمين ويسار ولا يعني يحاول أن يعني أن ينصرف عن كلامي مللا منه أو ربما حصل ذلك مع قلابي أو أبنك ذلك أنا أحياناً أجلس مع بعض ثمانين من الخطبة، فأتحدث معهم عن الخطبة، ثم يقول لي والله يا أخي الناس الآن حقيقة صار ما عندهم حضور جيد للخطبة، تخيل يا أخي أنهم ما يحضرون إلا أحياناً يعني في في منتصف الخطبة أو في أخرها. بعدين يا أخي يعني أنا أبدأ الخطوة ما في دفراً صبهم أربعة، ثم يا أخي أيضاً في أثناء الخطبة هذا يركب وهذا يعبث بالأرض وهذا يعني. أي ربما أحيانا يخرج الجوار ويدخل أخرى وهذا يعد قطرة وهذا يتتائم وين الناس اللي كانوا قبل يحشعون ويبكون وإلاغا فكنت أقول له أقول العيب ليس في الناس الناس هم الناس ها هم يخطبون ها هم يتزاحمون عند مسجد قلال ويأخون إلى مسجدهم من قبل الخطوة بساعة إنما العيب فيك أنك وبلقة إلقائك أنت يا أخي الذي ما طورت نفسك في ذلك أنت الذي ما تعرف كيف تحرك يديك وأنت تنبي ما عندك تنميع في عباراتك أنت الذي ناتوا ما نسفنونة تستطيع أن تجلب الناس لها مثل إكماع الشخص الذي ربما تأتي عندك ويضع عليك أحيانا خروف كامل عن ثم أنفق فيه عن كبير في خرشة برشة. عشان يقول اليوم يعني الرسالة تصل تماما ثم ربما كلف أحيانا يعني مبلغ كبير جدا لكن ما طرته بأسلوب حسن قال ربما ما استوى الملك قليل ما وضع عليه محسنات الطعام إلى آخر ثم وضعه وقال كيف تفضل على الغداء أكلت قفعة ثم بارك الله فيك وكان كان في باقيها أخذتها كله قال كيف طيب غالدي لا وقال الله يسلم قال تسباركم قال يا سبحان الله كلان أمس وضع لك جبن وعسل ومدر إيش وشوية زيتون وبيض وأكدت ثلاثة أوعات السفرة والآن وضعت الزبيعة كاملة أنا وما تأكلها تقول لكسة المشكلة فيما تكلفت من مال المشكلة يا أخي أنك ما طبقتها طبقت جيدا بمعنى ما قدمتها بأسلوب الحسن يثير شهية وبالتالي لا تلزمني أكبرها هذا التعديد يا أخي ما اسمه غدا فكذلك يا جماعة الخطيب الذي يلزم الناس استمعوا إليه وهو لا يمارس فن خطابه نقول أنت الذي سببت المشكلة لناسك العيب ليس في الناس العيب فيك أنت عندما ذكروا أن أحد السلف مر يوما برجل وإذا هو يعيد الناس في أثناء موعظته للناس ذكر الجنة والنار فلم يبكي أحد كان متوقع الدموع تصرقا فما ما منه أحد فقال ما لي أرى القلوب قد غزت والأعين قد جفت ما أقصى قلوبكم فقال له هذا وفر الصالح الذي مر قال يا رجل أقصر عليهم يعني لا تهوشوا لا تصرق عليهم فوالله ما أظن القوم أتو إلا منه المشكلة منك أنت ليست منه ربما أنك مرائي ولا غير مخلص وبالتالي كلامك ما وصل إلى الظنور لذلك عناية الواحدة أيها الإخوة والرحوات بقوة إلقاع قدرتها على إيصال الرسالة بإسلوم قوي بإسلوم حسن هذا لا يوجد اعتنابا والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعتني فقط بإصال الرسال يعتني بطريقة الإنسان لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يرسل برسائل يرسل ذكيها الكلبي رضي الله تعالى عنه ما أرسل أبا بكره لعمر لعثمان وعلى علي، حتى ذي الكلبي لم يذكر بين الصحابة أنه راوي لأحاديث كثيرة أو أنه كان مثلا من كبار المقاتلين المجاهدين كخالد الوليد مثلا أو من حفظ الحديث وقوات الحديث كان الرجل يؤكمل رسائل ابن عبد الله سلم إلى أجله قابل برده قابل تسرع لماذا كان يختار بالدهج جحيل كلب كان يتميز بميزات. صحيح ربما لم يكن مثل خالد في القتال ولم يكن مثل أبي بريرا في حفظ الحديث ولم يكن مثل عبد الله بن عمر في قتال الحديث ولم يكن مثل علي في, في القضاء ولا مثل معاذ بمعرفة الفقه. ولا مثل أبيبته ولا عمر لكنه كان صاحب حيث هيئة حسنة ومظهر حسن وشكل حسن يصح دخون على الملوك يبتاحون لمنظر الجميل وأيضا عنده اسلوب في الحوام لأنه ليس منطوب من أن يضع رسالة وصامت ويخرج لا الملك يرطل أو كسرة أو غيره سيسأل من آل النبي كيف يرسل إليه رسالة عند الإسلوب فيه الطرف عنده نوع من الاحترام لمن أماما من هؤلاء البلوك فهو متخصص فيها فالنبي عليه الصلاة يعد يُعطِد خبزة لأباسة من يُدقل هذه الصنعة لأجل إيصالها إلي لذلك أنني يريد أن ينتبه الناس إليه الناس إذا تكلم لابد يعرف لهم الكلام يريد الناس يقرؤون كتابة إذا كتب أعرف من التأمين يريد الناس أريد أن أوفق في زواجي أعرف من التعامل بين الزوجين أريد أولادي يشأون نشأ حسنا تعلم فن درية الأولاد كل عم له فن إذا أتقده ثقفت الله تعالى إلى أن يعني إلى أن يعني يكون كل ذلك تأثيراً كبيراً المسألة الثانية أو ربما هي الثالثة أنا لست لكم من من تجارب يعني أخذتها من عدة مصادر منها رأي كل ما كل في كتب هذا الأمر كنت لإكتاب الموضوع اسمه صناعة الداعية عن فن القاء والكلام بتقريبا أربعمائة صفحة لم يصدر بعد تضطرت أن أقرأ كل ما كنت عن الإنقاذ قبل تعليمه كذلك هو خبرة في سنوات طويلة في القاء على أنواع الناس يعني القيد على منادى القيد في مؤتمرات لغير المسلمين القيد في اللغة الإنجليزية مكسر شوية بس برضو مش يكرس يعني والقيد القيد على طلاب صغار بمدارس أوقيت على متعاطي مخدرات أوقيت على رجال أوقيت على نساء وبالتالي استفدت منها خبرة كيف تستطيع أن تجهب هذه الأنواع كل نوع من هذه الأنواع له طريقة في جذب، له طريقة في التأثير فيه سأعطيكم كما توقع معنا من وقت إشارات وأيضا الشيخ محمد هو من كبار الخطبة والعمل أيضا ويضا نقدم دورات في من خطابة فعامل أيضا يفيد إن شاء الله تعالى في شيء الشيخ محمد الله تعالى تبقى تبقى من أول من أواحل الأشياء أن إذا أراد الإنسان أن يتحدث أن يعتني بالموضوع المناسب للناس الذين سيتحدث معه يعني أنك لو أضرت مثلا زيارة لابنك في مدرسة فدائية أكبر واحد المدرسة ربما يتجاوز عشر سنوات ما أردت أن تتحدث قال لك المدير أو كذا قال الله يوم عندنا جلسة لأولياء الأمور أو أنت ولي أمر طالب نريدك أن تلقي كلمة على القلاب وجمعنا كمدرمي الطالب للمرحلة الاقتدائية قال لك وإذنك تلقي علي طيب أول شيء ما هو الموضوع المناسب للإنقاء أنا سأفترح عليكم موضوع مناسب تتلم مع هوريا الصغار عن أحكام تعدل بالزوجة هنا ليلة وهنا ليلة وإذا اشترى هنا شيئاً هل يجب يشتري عند الآخر وإذا سافر في ليلة هذه المرة هل يجب لعوض هذه درجة؟ مهم، موضوع علمي، صح؟ أجيب نعم ولا لا؟ لا؟ طيب، تكلم عن إعصار ساندي وأترجع على القرص العالمية صح؟ أعصار ساندي في عبيبريكة قبل إياه ما يناس، تتكلم معهم عن أي تميز التلميز في النجاح باش ينجح تميز التلميز باش ينجح احسن كيف تنجح في دوعة ستنها غيرها قل متميزا قل متميزا عن عمد للوائدين او احسن كيف يا ولد انت تفوق حتى تكون رجل طيب هذه انواع بلا شكل مناسبة لي ان الانسان يعني يكون له يعني يختار شيء مناسب طيب لو دخلت دار العجزة وجمعوا لك شبان قدام الخمسين شايف يعني أعمارهم كبيرة يعني متقدمة في السن وقال رب الله نبغى منك الكلمة تكلم معه تكلم عن إيش عن التوبة يعني ما دخلت على موضوع فلان شبان تكلم عن التعاون بين الزوجين ما <تصفيق> عن إيش عن <تصفيق> أسباب فصله هذا. بس لا تقول تقولهم صريحة. الواحد ما دام قرب من الموت يا جماعة لازم يعرف أسباب فصله. لا لا. بعض المرضى ممكن أحياناً بعضهم عمره 80 سنة يعني و... ولا يزال يعني أنا مرة من زائر من المرضى وكان موجود أبوه يعني أبو المريض جالس ابنه أيضاً. أبو المريض عمره الواحد الثمانين سنة وجالس عن كورسيه الغرفة يعني وحنا سلمناه يا رب عليك يا عام وسلمنا عن مريض الشاب فابنه الآخر جاء ودخل عليه وقال علي انا يا شيخ كيف حاركت الحمد لله قال والله يا شيخ اختحت شفت لي شايب منتهي منتهي منتهي ما بقلبني يموت عمره الثمانين سنة فأبوه سعد وانتبت قال الثمانين مات اللي مات زال زال زال زال ما تعرف الثلال يماتوا عمره مئة، ثمانين دوال شباب ثمانين دوال شباب وسأل، وسأل، سأل، قامناه، وشوفه بره، وإلى آخر فروم أحيانا حتى لو بتتكلم معهم لا تعطيه بصور الخاضرة صريحا تكلم أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا أمد في عمر الإنسان فهو نعمة من الله عليه ليزداد إلى الله القربا وكلما تقدم الإنسان بالسن ينبغي أن يزيد من الطاعة ويزيد من الخير حتى يكون بإذن الله تعالى إذا فتم الله له يكون لكم بالخير ونحو ذلك لا تقول له بالسلام أما بعد سأتكلم عن حسن خاطئ حسن خاطئ هذا لا يميز. طيب طلب منك أن تتكلم مع مثلا مجموعة من متعاطي المخدرات زرت هكذا مصحة متعاضل لعلاجهم وطلب منك أن تتكلم معه عن سعد رحمه الله صاحب السوق واتى صاحب سوقنا هناك اذا اول شيء عندنا اختيار موضوع اللي نتكلم عنه هذا اول الامر الثاني اذا كان الموضوع مستغربا لازم الاهي الناس له لازم الاهي الناس له بمعنى افرض انا جئت فتره ورأيتكم مجتمعين واكرمني والله هذا المجتمع الله يحفظه فأردت اني يتكلم معكم عن قله موضوع مثلا فلا أجل أنام الناس هذه جاية من الأيام نحن على أمره، فإذا كنت سترفع موضوعا يستغربه الناس، هي أمر قبل ذلك. يقول مثلاً صلى الله ما بعد أنا ستحدث معكم بموضوع ربك يستغربه بعض الخطوات، بسبب خيال، لكن أو تدري بلاش غل أمره؟ أو ربما تكلمت مع ناس عمره فوق الخمسين عمر الوالدين، مثلاً، هم سيستغربون قبل هذا الموضوع يسمع الشاب الصغار. نحن ناس كبار وربما أكثرنا قد ماتت أمم وأبوه مثلا فقل أما بعد أنا سأتكلم عنكم عن موضوع أنا أعلم أن بعضكم ربما يصغلهم لكني أرانا جميعا أكثرهم حتى من خالط الشيء رأسه ولحياته لا بد أن نتكلم عنه هل بر الوالدين هو أو هل عقوب الوالدين هو خطأ الأبناء أم خطروا الأباء هل لما أبني يعطني لازم أذهب وأقعد محاضرة عن بر الوالدين أم أني أنا اللي لازم أسمع محاضرة عن بر الوالدين قبل حتى أنا أعمل في التي تتعب ابني بارا بي تعالوا نتكلم عن فضل بر الوالدين كيف أبروهم بعد موتهم؟ أنت لما تدخل هذا المنهل بدلاً ما كان تركيز الناس معك عشرة في المئة لأن يحس الموضوع ليس تبعك لا ينقص التركيز إلى مئة في المئة لأنك أقنعته إن الموضوع مهم بالنسبة له. هذا إذن مهم عند اختيار الموضوع من المهمات أيضا عند اختيار الموضوع أن تكون عالما بالموضوع اللي من عنه يعني أنا مثلا أفرض أني دخلت مسكني واحد من الشباب على جنب قال يا شيخ ودي تتكلم عن المخدرات طيب خلص تتكلم فبدأت الحمد لله أن المخدرات محرم فنخلص الكلام الذي عنه مخدرات تحتاج إلى إحصاءات تحتاج إلى قصص تحتاج إلى ذكر مثلا Kemihatan bahan-bahan Jordan Islamia dan lain-lain, Tpada jika, saya tidak mempunyai pada permulaan, saya tidak berani. Masalah yang tidak kita akan berbicara tentang. Atau anda telah mendengar saya berkata, datanglah seorang yang bersemangat di pasar, mengatakan dia memilih Barcel, hari-hari ini para pedagang bermain di sana dan bermain di sana, dan mereka bermain di sana dan mereka bermain di sana. Dan saya tidak tahu mengapa mereka bermain di sana. المقدمة اما بعد فان من التجارة المنتشرة هذه الانيام التجارة من اسهم البورصة و آ... آ... آ... آ... تتورق الشكل ما عنده اي معلومات عن البورصة ولا عن الاسهم وبالتالي ليش تدخل في موضوع انت لستني حجمك منذ اللي يكبر يصلي بالناس ويبدا يقرأ الانفلام من ذلك الكتاب لاغب يود المنتقين بعدين وانفلاق تمت يا الله صورة البخرة وريني شو طالت كم من سورة البقرة في في قروة الله أحد ونعطيناك الكوثير بلا أنت لست في حجر قراءة الصور الطوال لا تدخل فيها كأكلمة فكذلك يا جماعة فيما يتعلق بفترة الإنسان على أن يلقى بموضوع معين ترقب في موضوع حاول ترقب موضوع تكون قد ملت يدك من وأيضا إذا ما تعرف في الموضوع شيء يمكن أن تحضر له أولا ذلك المسألة أن الأراضي عارو الفائدة الذي بعد ذلك عندما تريد أن تتحدث في الموضوع سيُعلن عنه اعتني بالعنوان الذي سيُعلنونه يعني ممكن أن نتكلم عن بر الوالدين قادر عندي محاضرة في مدرسة ولا في في دانوية أو في في مسجدنا سأقول إن كلمة عن بر الوالدين أريد أن أضع إعلانا حتى الناس يعني إشهار حتى الناس يأتون لإجل أن يستنموا ما هو العنوان المناسب؟ العنوان لا بد أن يكون تدابة يمكن تستعمل فيه أرقام تقول مثلا عشر طرق لتربية الأولاد عشرون طريقة لتحرير الأقصى مثلا خمسمائة فن بن فنون القراءة مثلا عشرون فائدة من كتاب الله أو لا يكونوا أحرار لا يكونوا أرقام يكون عنوان الآخر عادي. أعطوني مثالا واحد بيتكلم عن بر الوالدين، أعطوني فدع عنوار رنان ليجلب الناس أنا أعطيكم ألا الششكوها، ففيهما تجاهد برهم يبرك أبنائك، مثلا الطريق إلى الجنة وفي الوالدين، إنسانا، طيب، واحد يتكلم عن الصدقة أمدقيهم فقط عليه. مثلا يعني تكون عنوين جدابا للناس ممكن تضع فضل الصدقة لكن أحيانا تحتاج إلى تدريب الناس ببعض الأسريف المناسبة إذا أردت أن تتكلم مع الناس وتبدأ تلقي سواء في محاضرة أو في جلسة اعتني بأمور وهي براعة الاستلهام ماذا يعني يا جماعة ببراعة الاستهلال يعني حسن الدخول على الآخرين فراعت السلالة تبعها هي المشهيات لما بعدها مثل مثلا لما آت يعطوك طعام فتفعل أنك أحيانا وضع الطعام في البداية تأكل مشهيات تأكل تبعات لحم تروح من هذا شيئا ثم تأكل الطعام المشهيات هذه هي التي تفتح نفس الذين هم اعتمد بأربعة أمور من المشهيات الأمر الأول البشاعة يعني جاءت مثلاً جالس على الميكروفون حرقاً لا أبدأ أقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله أما بعد من أهم الأمور أن الإنسان يعتني بوالديه ويطوره مام يعني كانت تتكلم في عسان لماذا لا تكون بشوشاً؟ تعال تبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأوصلي وأوصلي على الأشوة مرحبا بكم أي وليكم ورخوات ونحمد الله أن يصدر هذا اللقاء معكم وأسأل الله أن يمتع بنا ولمون بلا شك أي أهم المهمات في البشاشف في البداية طبعا ليس في كل موضن يعني واحد خطين تموعا ما يصدر يقول السلام عليكم رحمة الله بعدين جلس أدن وخلص أدن و أدن قال إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغطره بالله من ما بعد الناس لا يقبلون لكن آه يعني آه أنا أقصد المحابرات الكلمات الخاطرة السريعة الثواني في مجلس ونحو ذلك هذه يكون فيها تبدأها بمشاشر حتى يقبل الناس منه وأيضاً أحاديث والدة في التبسم وفي جذب الناس بابتسامة أحاديث كثيرة بها الأمر الثاني ابدأ ب قصة أو بموقف غير في الاستهنان موجود عند راود ميضانين يعني بارت سعاده في قلب اليوم متفول كعب كعب سهير نعم سهير من كعب أو كعب بن زهير كعب بن زهير كعب بن زهير, زهير, زهير هرب من النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إليه فجاء يريد أن يسترضي النبي عليه الصلاة والسلام بحصيدة وشاعب لو انهتاء جرجال مع هدية مثلا لو انه مثلا يعني يعني عنده شيء من الاشياء التي يحتاجه والمسلمون جاء به تنطبا هو شاعر ويرى ان الشعر وصل عدد فجاء لم يبدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالاعتدار لا بدأ كما تبدأ العرب براعة استهلال بانت سعاده فطلب اليوم اشتدخل سعاده موضوع كحبان. لكن هكذا جرت عادة العرب بانت سعاد وفقلب اليوم متبول متيم من قطرها لم يفدأ كونوا معاي محبطو ما, ما خلنا نكمل البيت الأول بعدين نعطيكم الثاني بانت سعاد وفقلب اليوم متبول متيم من لم يفدأ مقبول وما سعاد وغدا تلمين إذ؟ رخلو إلا غنوا متحول بعد ذلك قال لبئت أن رسول الله أوعذني ونأخو عند رسول الله مأمور مهلاً هداك الذي أعطاك فاتحة الكتاب إلى أخوة القصيدة يعني ترتف فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام في القدرة على الدخول مع الأمنا هذه الصلاة مراعة استهلال من مراعة الاستهلال المشاشر من مراعة الاستهلال البداية بتصى أو بشيء غريب مثل مثلاً قلت أنا بسم الله صلى الله عليه وسلم أما بعد هل سمعتم عن ذئب الذي تكلم؟ نعم والله وانه ذئب تكلم ذئب حقيقي تكلم ما هو يعني ليس شيء فضيي هذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسل الإمام أحمد كان فيه راعي يرعى من يهودي فأقبل الذئب على شاة منها وخطبها فتبعه الذئب حتى استخلصها منه فأقعى الذئب على ذيله وقال تعمل إلى لسن ساقه الله إليه وتأخذه مني وقال الرائع عجبا ما رأيتك اليوم ذئب يتكلم فقال الذئب أنا أخبرك بما هو وأعجب من ذلك رجل بين النفقتين في مكة يحدثكم بخبر ما كان وخبر ما يكون. فرجع الرجل بيبناء وأواها إلى موضع من من في المدينة نفرتين في المدينة وأواها إلى موضع ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال إنك وصلت نعم إنه زياري زمان تتحدث فيه السماء أن يوم بذلك ذلك أنا وهو بكر وعمر قبل الحديث هذا شيء من النبي صلى الله عليه وسلم من معجزات يعني صلى الله عليه وسلم يعني بدأت بقصة جذبت بها الناس أو تبدد شيء غريبا مثل مثلا الحمد لله أما بعد يا جماعة هل تصدقون أن المهور عندنا أحيانا تصل إلى ما يعادل مئة ألف دينار هل تصدق أن واحد زوج بنته خمسين مليون ريال؟ هذا عجيب والعجيب أن, إن هذا الزواج ما استمر أكثر من أسبوعين وطلقة البنت فلما طلب الدفع أبوه خمسين مليون أخرى هذا الشيء الغريب يجبكم يجعلكم لماذا أنا متزوج إيش باطل سندريلا؟ 200 ألف هذه اللي ما قدها بعد خلصين يوهدون بعد ليش يصنع لما طلق البنت بعدين هذا من ذكر الأشياء الغريمة أو مثلا لو قلت هل تصدق أنه يصنع في العالم سنويا مئة مثلا كيلو من الهلوين المخدر مخدرات يصدق إلى العالم الإسلامي 90 كيلو الناس يستغرقون يستغرب ويؤتيك بيهنك لأنهم ينتظر ما بعدها التفصيل، صح؟ ما بعدها مثل لو قلت لكم يا جماعة أنا من أعجب الأشياء التي مرت لي امرأة رسقت لي خمسة في أولاد توم وكان لها خبر عجب وستكت مثل لو قالوا اتهى الوقت يا شاكل وما يردون الناس لك تقوم ما كملكم بصف لا والله ينسلونك بالقوة نحظة قل لنا ايش القبر العجيب لهذه الفجار في اين ثوان يعني, يعني يحرسون على ذلك فان تقرص ان يكون دخولك ايضا دخولا حسنا بحيث حيث أنه يعني ينتفع الناس بـ بـ بما بعدهم كلا يمكن ان تبدأ بشعر يمكن تبدأ بشعر اما بعد ترقيهم مثلا الشعرا يكون مفهوما ولطيفا ومناسبا مثلا لو. مع شباب مثلا. ف يعني انا لما رجي محاضرات التنويات عادة اقول لهم بسم الله اما بحث. ويكون في التنوية فيها الفطالب. مراهق. وربما بعضهم ما ما يريد المحاضرة. فاقول تريدون نتكلم عن ايش يا شباب? عن الصلاة ولا الوالدين ولا عن الحب. فيقولون ايش? الحب الحب الحب الحب. قلت. بعدين اقول والله انك والله اهدي. يا شيخ أنا والله مدري على ما حبيت مدري لا يا شيخ حبيت على إني الحب وزال استماعي ودارت الدنيا وقفة وقفز طبعاً أيكم ما ما تفهمون اللهجة هذه اه اه أو بعضكم لكن هي لهجة عامة تقوم عندهم أنا ما جبتهم من أشخاص قيس وليلة ولا عنده وعنده لأن ربما ما يستوعبونها لكن لما تنزل إلى مستوى وتعيد رأس أربعة كبيانات تتعلم من الحب أيضاً وهو أيضاً أبيات محافظة ليست, ليست فيها نوع من ولا والأنفار السيئة أيضاً لا حبيت مدري ليه حبيت عن ليني قفت وزادت مامي ودارت بالدنيا وقفت وقفت واليوم قبل الهجر عفت المنامي ما غير أفكر فيه الصحب ونسيت هل تفهم؟ <تصفيق> <تصفيق> يا للهوى ما بالمحبة ملامي اما شقة ولا دموع تناميد ونحو ذلك فتبدأ بشعر ولا بأس ان تحفظ الشعر لأجل ذلك انا لست حاضر الاشعار عموما ولست شاعرا لكني اتعمد احفظا لأجل ذلك كذلك اذا يعني قلنا اما ابدأ بالشاشة اذكر قصة اذكر موقفا غريبا اذكر شعرا اذكر قوفة ابدأ الضحكة. خير. والضحكة لا تكون متناسبة مع الحال. يعني ليس مترا. اما بعد. أو مثلاً أي أي شيء مثلاً أراد مثلاً ثم قال ربا يا جماعة لما حطوا في المكان بسم الله أنا والله يا جماعة فرحان جداً لسه فرحان ع... أني ألقي مهارة ولسه فرحان كثيراً يعني ب... بحكي فرحان لدي أحسر يومني عريس أنا أرصا ووارد وفرحكي الناس هذا هذه روح من الطرفة التي تتناسب مع الموقف لا يعني أن التأتي تحفظ من كتير البقير لا تكون طرفة متناسبة مع الموقف الذي تتكلم عنه ما هي كفاص؟ الذي المسألة التي بعد هذا حاول في أثناء كلامك حاول في البداية إذا كان إلقاء عند قوم من بلد آخر أن تذكر شيئا من تاريخهم أو وقته بمعنى أنا قبل لأأتي إلى هذا البلد الطيب إلى تورس حرصت إني أقرأ عن علماء تورس. عن مشايخ دوز وأقرأ مواقف علماء ماخذوز لأن لما أريد أن أضرب أمثلة على العلم أو على طلب العلم أو على إن كان ممكن بأني أتكلم عن فقط سفيان الدوز وابن أبي ذئب وبنارو بنان ولا أريد أذكر يعني حتى لا شك أنها تصادف اللي بعد أنها أمثلة التاريخ. لكن لما أريد أن أترى الشيء واقعي لا أريد أن أقول مثلا الشيخ بن باز رحمه الله كذا والشيخ بن رحمه الله وكذا أذكر من واقعين فقرأت عن طاهر بن عاشور رحمه الله ومن أنتم أحفاظه قرأت عن الإمام سحنون قرأت عن طاضل بن عاشور عن محمد بن فضل حسين عن الشاعر أبي قاسم الشابي وحفظ شيئا من إشعاره والله ينجهز يعني مذكرة يمكن أكثر من مئة صفحة كلها معلومات عن مشايق تونس لأجل إذا ألقيت أمام الناس في تونس أتحبب إريه بهذه القصص هذا مهم في الإلقاء فرق لما أقول مثلا والطاهر بالعاشور التونسي رحمه الله للبطر قال له يوما أبو رقبة يا يا يا شيخ تريد تطلع في الإذاعة وتقول للناس لا تصوموا في أيام الدوام لأنه يؤخر التنمية فقال طيب ما ما في مشكلة يلا طلعني على هوا فلما طلع الهوى قال الشيخ طارق بن عشور بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذي لا أمل وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وكتب أورجيبة هذه <تصفيق> وقعة حقيقية وذكرت بسيرة فلما تذكر مثال غير لما تذكر مثال مثلاً ابن باز، ابن عثامين، الألباني، رح كلهم علماء، لكن إذا تتكلم مع قوة حدثي حاول تغازل واقعه. مثلاً طلب منك محاضرة في سوسا، ولا في الدنوس، ولا في في مدينة النهديا، ولا في أي مدينة، أنت أثر أن تذكر شيء، تذكر شيئاً من واقعهم، هتغزل فيه. تقول والله هذه محيبة والله مدينة رقيبة، والله أنا سعيد فيها. راجل مع مدينتكم تكون مدينة. يعني لها تاريخها ونها أنا كنت أقول في محاضراتي للإخوة الكرام في تونس وأقول لهم يا شباب في الجامعة والتي غيرها من محاضرات كنت أقول لهم يا شباب أنت مشابه سأكرها باسلوبين. سأكرها باسلوبين. اسلوب الاول لن أمارس فيه الالقاء. من الالقاء الاسلوب الثاني سأمارس فيه لا. ركزوا معي وسأسألكم بعدها سؤالا والذي معه ورقة. أريدهم ان يكتب ما هو الفرق بين الاسلوبين. وما الذي جعل احدهما مؤثلا من الثلاغ يال المؤثرة. عشر بجائزة. خذوا الاول. بينما النبي صلى الله عليه وسلم. جالس بين أصحابه هذا رواه مسلم صحيح بينما النبي عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه إذا أقبل إليه رجل قال رسول الله زنيت فطهرني فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام فجاء من الناحية الأخرى قال يا رسول الله زنيت فطهرني فأعرض عنه فجاء من الناحية الثالثة قال رسول الله زنيت فطهرني نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم ارتقى إلى أصحابه وقال أبدي جنون قالوا ما علمنا النبي جنوان قال استنكهوا لعله شريب خمّا قالوا ما به ريخ خمّ فقال عليه الصلاة والسلام وإن حكا تدري من زناك قال نعم أفيت من امرأة حراما كما يأتي رجل من امراته حلالا قال وما تريد من ذلك قال أريد أن تطهرني فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فأرجل فمر به عليه الصلاة والسلام ومعبو بعض أصحابه وقال أحدهم للآخر انظر إلى هذا فقال الصحابي للأخب قال انظر إلى هذا الذي لم يرضى حتى وجم رجم الكلاب سكت النبي عليه الصلاة والسلام ومشى ثم مر بحمار قد مات وانتفخ حتى ارتفعت رجلاه. وقال عليه الصلاة والسلام أين فلان وفلان قال ها نحن يا رسول الله قال انزل فكلا من هذه الجيفة قال يا رسول الله نأكل من جيفة الحمار قال ما ننتمى من عرض أخيكم سابقا أعظم عند الله من أكل هذه الجيفة إنكم الآن في أنحال الجنة يرميس فيها طيب هذا الحديث رواح مسلم حصته لكم باسلوب العالم خذ الحديث بالاسلوب فانقلها ركزوا معي في حركة اليدين ركزوا معي في تعبيرات الوجه عبوس، اندلاط، الجراح، رفع، حاجب، خط حابج ماذا؟ ركزوا معي في نبارات الصوت الآن مثل أرفع، مثل أخطط ركزوا معي في مد بعض الكلمات أو قصدها بعض الكلمات أقول مثلاً طويل أمدها أو أقصدها فكر ليش مد ثاني وقصد ثاني ركزوا معي في أيضاً المسح البصري في عين الاتفال اليمين ويسار ركزوا في كل ما تلاحظ أنه مؤدد أي نبي بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يوم بالأقبل أنه رجل. رجل قد خلى بامرأة حتى وثوس له الشيطان هو أقع فيها بالزنة ثم جاء الرجل نادما منكسرا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يجره وقف بينهم قال يا رسول الله فظهرني فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول له اذهب تحبن الله اذهب لا تعجت تعترف فاقبل رجل من الناحية الأخرى يا رسول الله زنيאת فظهرني فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته به أعرض عنه فاقبل من الناحية الثالثة يا رسول الله زنيات فظهرني نظر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام إليه. ثم تف PDرا على أبيه جنون رجل يأتي يعترف بببمعصية بي فيها حد من الحدود الشرعية قد يجلد أو يرجع أبيه جنون نظر الصحابة إلى يعترفون هذا ما عس لا, لا ما به جنون قال استجيهون ألا وترى بخمرة يعني ما دام أنه ليس مجنون عفروه معه فمن الآن عفروه ليس معه قد سجل استجيهوه شموه فاستنكهوا فلم يجدوا في ذي ريحة خامة وقال صلى الله عليه وسلم له وإذ حتى أن تدري من السنة يعني ربما الرجل وضع يده على امرأته أو قبلها أو وضع كتفه كتفه بكتفه أو قبل سنة أيضا نفهم أن تدري معنى كلمة سنة قبل أن ننتمع لك الحد قال نعم أتيت من امرأة حراما كما يأتي رجل من امرأته أنا إذن فهم. وما تريد من ذلك ليش لا يتعترف ما تريد من ذلك قال أريد أن تطهره هذا وجهي من شدة انكسارة وتوبة عينه السكاة ليتحمل عذاب الدنيا والعذاب ناك الهدود كفارات لأهلها أريد أن تطهره أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ورجعه ثم مر مجا عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه رضر أحدهم إليه ثم اتتبق إلى صحبه وقال انظر إلى هذا الذي لم يرضى حتى أجمرت من الكلاب هذه الكلمة كانت شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام رجل دائم خلاص سكت. الموقف الآن غير مناسب أن ينصح سكت ثم مره بجيفة الحمار قد مات وانتفق حتى ارتفعت رجلها فقال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى هذه الجيفة التي أنتلت رائحتها وقبت من ضرها قال أين فنان وفنان؟ قال نعم يا قال انزل. كل من هذه الجيفة كل منك ما أكل من خمار يا رسول الله نأكل من جيفة قال ما لي نردتم من عرض أخيتم سابقا أعظم عند الله من اكل هذه الجيفة والله. انه الان في انهار الجنة ينغبس فيها. ايهما اشدت يا من اسلوب الولد الثاني. ايهما رأى قلبه معك وكانت ان تبكي عنك. اسلوب الثاني. مع انك القصة تعرفها. يعني انا تكذب القصة بان تعرف كش احداثها. ومع ذلك تتأثر وتشد بالاسلوب أعبوني إيش الأشياء اللي مارستها أنا في خلال القاعد الثاني بوقف ملايين من ها هيا حركة اليد لما قلت مثلاً أشار إلي أكبر من بعيد أصحابه ها غير لا ودي الإجابة تكون واحد واحد حتى بس ها يا أخي اللابسنا الضار واه الصوت الصوت ارتفعوا الخطر لما كنت أقول مثلاً طيب ليش أنا يا جماعة كل فمرر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنها الثانية قلت إنه المرار في أنهار الجنة مش الفرق ليش ربط فمرر به النبي صلى الله عليه وسلم ليش ربعت السوق صو... ليش خفضت يولوه التالية ربعت حسب الحالة حسب الحالة كيف حسب الحالة يعني الحالة التي تدل على إيش فوصيف للمشهد الحزن فوصيف كأن المعرض به حزين لكن التالية قد بها فهو يصف فيه ها شمنا مرات الشوق غيره تبنفتر أحسنت الوقفات في وقفات في القصة يعني مثلاً فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا كذا فسكت ضيب هذه مهمة ما يصدع أقول فسكت ثم مروا على حباب لا لا فسكت بعدين انتقلنا مشهد آخر انتهى المشهد اللي عندما عزى نضي الله عنك صرنا في مشهد ثاني آه. وقفات آه. اضافة التعاليح اضافة التعاليح اضافة التعاليح لأنها القصة وهذا أور بغاية الأهمية يا جماعة الناس وأنت تقول القصة هم مركزون معك فيها في المئة طيب لو أني صرت القصة عادي وبعدين يقول ولنا في هذه القصة خمسة دروس هل سيستمر التركيز فيها في لا ينزل فأنا لأجل أن أنتصر على الجمهور ولا يقلبوني يأخذوا القصة يمشون ما يأخذون القصص ما يأخذون الدروس لا أنا أدام قصة لدخلت فيها تخذ في الجوار مثل الأم اللي تقول يا ولدي أشر هذا دواء كحة بيكون ما حظه. تقول طيب تبغى عصير قال يا أبغى عصير. بتأخذ الدواء مع العصير ويما يشر بيشر. فتحتال عليه. فكذلك أنت وأنت تقول قصة دخلت عليها. طيب دخلت عليه. قل مثلا جاء منكسر لأنه يخاف من عذاب الله والذي خاف من عذاب الله يبتعد عن زنه. دخلت نصيحة فالناس يسمعون النصيحة والمنطقي يعلمنا وإيش صار إيش صار بعده إيش صار بعده. الضغط التعليق مهمة الضغط على بعض الحروف لما قال مثلا ينغمس فيها هذه أشك من ينغمس فيها لما قل ينغمس فيها يوحي إليك اللفظ بأي بأي صورة نقعد يضم السدير لكن لو قلت إنه الآن في الهارة الجنة ينغمس فيها أتسل لك أنا يسر في لكن لما قلت ينغمس فيها هذه كأنه دخلت في رمضي غيرها أيضا هاي شيء أفل الإلقاء أحسن، مراسك من الإلقاء أدراء رفع الصوت خفر هلا خلي بالخلف الشرح والتفسير الشرح والتبسير أدراء لأن أحيانا تتقول كلاما مثل استنكي هو أهلا الناس ما يدري إيش معنى استنكي يعني شموه وانظروا هنبيه لي خاموا حاكم إدر الله لكن لا تفسر المفسر شيء واضح جدا لا تفسر لا تفسر ثم أقبل يمشي يمشي يعني يسير على قدمينا تهور الناس تكلميه ها أخي قسمات الوجه لما قلت بدلا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وغضب لكنه مسكت هذه قسمات الوجه تولي للناس بشيء ها لا خلي الجمع سنت المسح البصري للناس ولا تكلم ما كنت أنظر لشخص معين من التامي لا أمسك ببصري لهم جميع هي. حالة الوجه حالة الوجه تعبيرات وجه حسن بشاعة الدم بشاعة الدم أيضا في عليه هذا يا جماعة إذا أحسن حركة الرأس الإعرام عن يمين وعن يسار أي. والتبت إلى أصحابه والتبت لما... إلى أصحابه بين أصحاب النبي وزرق كان جلسين من يمين ومن يسار مثلت في الإلقاء كعندهم عن يمين لأنه يقول هم ملتنة إليه قالوا انطوه إليه ونهدان هذه يا جماعة ومارسة هذه فينوبية شكل لها جاكي قضي معنا ستة عشرة في أنا ظلمت أخي الشيخ لأنه هو ترى أقوى مني في الخطابة هو أشهر عندنا ف... شاء الله علينا عنده وعنده خطاب سكرة لأشهر عند المريء اوه احنا مستدعى مساكين عند رئيس الفارع ومستدعى اوه فضل بعض Terima kasih kerana